صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضال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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قنين إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير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 لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا أستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إن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 فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباله ولا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون ما عون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبونك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذني ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا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 وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ كَاذِبُونَ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ سَرَهُون قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. الله.